قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله في العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومنتبع هداه إلى يوم الدين أما بعده وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلى هذا زمان الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس سنوات خدعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق أمور المتناقضات نراها حيث سلكنا في طريقنا ولهذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم أجر الصابرين في أيام الفتن المتمسك فيهن أو القابض فيهن على دينه كأجر خمسين قالوا منا أو منهم قال بل منكم يعني كأجر خمسين من الصحابة إذا جاءت مثل هذه السنوات أيام الصبر التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر هذه هي إذا صبر العبد على دينه وصبر على معتقداته وصبر على عبادته وصبر على صدقه في معاملاته وأخلاقه وصبر في مقابل ذلك على ما يناله من أذى الكائدين وإعنات الفاجرين وهو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى يشكو أن ينصرف إلى خير إن شاء الله تعالى لكن من لك بهذا الصبر في كثره الفتن وشده الأمر الله سبحانه وتعالى الله هو حسبنا ونعم الوكيل وهو الذي يلجأ إليه في الشدائد ويستعان به في الملمات ومن وفق إلى إنزال الحاجات بالله سبحانه وتعالى لو شك الله له بغينا عاجل في الدنيا قبل الآخرة وإذا كان الأمر كذلك فرحم الله عبدا أقبل على شأنه فتبصر مواقع قدميه وتعلم دينه وعمل بما علمه الله سبحانه وتعالى وسعى في بذل النصيحه للمسلمين ولم ينصرف إلى ما فيه القوم من الخبز في المخبوز ويعني القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونحو ذلك مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وعابه نحن في اختبارات شديدة توشك أن تنكشف ويستقر كل إنسان للدار التي اختارها الله عز وجل له وإنما ذلك على حسبيه الاعمال الله تعالى اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم بمواقع فضله من الناس من علم الله منه التوفيق والهدايه فهداه ووفقه واعانه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وهذه علامه ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء من الناس من يختارهم الله سبحانه وتعالى لكرامته في الدنيا بالعبادة والأنس والطاعه وفي الآخرة كذلك بالقر وبلوغ المنى رؤيه الكريم سبحانه وتعالى ومن الناس من كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين وهؤلاء ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ما حيلة هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت أحد الرجلين ليست القضية فيها زحمة أفكار ولا خيارات قضية محصورة محصوره بين مسلكين منهجين اتجاهين طريقتين في التفكير بين نوعين من القيم القيم التي بعث بها الانبياء قيم الوحي وفي مقابل قيم الهوى ويعني ما شابه ذلك فرايت من اتخذ الهه هوى من الناس من يعبد الهوى ومن الناس من يعبد الله وليس هذا بالشعارات المرفوعة فالإنسان ما أكثر ما يخادع نفسه ويخادع غيره لكن بالصدق في المواقف ما نحن فيه موقف من المواقف الصبر على طلب العلم هذا موقف والعلم أمانة ثم الصبر على العمل بالعلم هذا أشد والعمل أمانة ثم الصبر على تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا المقربين وأنزر عشرتك الأقربين ومن وليك ممن لا يتوصل إليه إلا من خلالك هذه كلها أمانات من الناس من يضيع هذه الأمانات وينصرف إلى يعني سماع اللغو والباطل ورؤية اللغو والباطل والعبث بالأوقات فتضيع دون يعني جني الثمرات ثم يأتي اليوم الذي يندم فيه كثير من هؤلاء يوم الحصاد حصاد ثمرات الأعمال إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر فمن الآن من قبل أن تندم على التفريط في زمن البذر أنت الآن صحيح شاب حي قادر على أن يعني تسلك مسالك النجاة وعندك من صنوف الصحة والفراغ والنعم ما قد لا يدوم لك على طريقة الدنيا وطبيعتها فإذا كان فاغتنم ما أنت فيه عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا القليل فيجعله كثيرا وأن ينميه لك وأن ترى ثمرته وعاقبته في الحسنى إن شاء الله تعالى وهو سبحانه وحده المسؤول أن يغفر الزلة وأن يقيل العسى وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى وأن يمسكنا بالعروة الوثقة وأن يجنبنا اتباع الهوى وكأن كتاب الصلاة قد انتهى صحيح ثم يعني هذا كتاب الزكاة وكما قلنا في بداية كتاب الصلاة والطهارة أن يعني الطهارة المعنوية أهم من الحسية وهي أصل كذلك نقول في الزكاة قبل التامل في اخراج زكاه الاموال نحن بحاجه الى زكاه النفوس وانما تزكو بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر في خلق الله عز وجل قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها فلا يبعد عنك النوع الاهم الذي هو اصل انواع الزكوات كلها وان لم يكن هذا موضع الحديث عنه في كتب الفروع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى اجمعين اما أجمعين أما بعد فهذه ابتغاءة في كتاب عودة الفقه لإبام بن قدامة وحمه الله تعالى قال كتاب الزكاه وهي واجبة على كل مسلم حمر ملك نصاب من كنتان ولا زكاه في مال حتى يكون عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح en قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وترجم هنا بكتاب لأن الكتاب جنس مستقل من العلم تحته أنواع تسمى أبوابا ثم تحت كل باب مسائل تسمى فصولا وهذه الطريقة في التقسيم قد يشتمل الفصل يعني أيضا جملاً من المعاني يسمونها مطالب مثلا وتحت كل مطلب فروع ونحو ذلك وهذا التقسيم إذا اعتاده طالب العلم يعرف كيف يميز بين المعاني الكبار والمعاني التي هي أقل من ذلك كتاب الزكاة والزكاة في اللغة النماء والزياده يقولون زكاة الزرع إذا نمى وفي الشرع المقصوب بالزكاة نصيب مقدر شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة الزكاة الشرع نصيب مقدر شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة وكان ابتداء فرض الزكاة بمكة من باب تهيئة النفوس يفهم هذا من النصوص العامة في القرآن المكي التي تحدثت عن الزكاة دون تفصيلات الأنصبة ونحو ذلك قولي تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قولي يوم أتيتم من ربل ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله أولئك هم المضعفون كلام عام في الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده أيضا كلام عام كيف يكون هذا الحق وكيف هذه الأنصبة هذا تأخر إلى المدينة إذن القرآن المكي هيئ النفوس إلى أن هناك زكاة تجب على المسلمين ولا كانوا يخرجون على ما تيسر كما في شأن الصلاة كانوا يصلون في مكة ولا بد إلى آخر أيام المكية لما كانت رحلة المعراج ويعني نزل تحديد الصلاة وفرائضها وأوقاتها وعدد الركعات ونحو ذلك إذا تقدير الأنصبة هذا كان في المدينة لكن أصل الزكاة كان مشروع وفي حكم الزكاة معلوم أن من ترك الزكاة مع اعتقاد وجوبها هذا اسم ومرتكب لكبير من أعظم الكبائر كما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني أصناف الزكوات وعقوبات تاركها وبعد العقوبة يقول ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فما دام يرى سبيله بعد عقوبة منع الزكاة إلى جنة أو نار فهو لم يكفر به بخلاف الخلاف الوارد في الصلاة وقد تقدم هذا إذا كان معتقدا أما الجاحد لأي شيء من الدين فهذا كافر الذي يجحد الزكاة أو يعني غيره من الفرائض أو المحرمات أو نحو ذلك فهذا يعني كفر لكن نحن أمام رجل وهذا كثير في زماننا يعتقد أن الزكاة فريضة كالصلاة والصوم، ثم أنه تجبن نفسه وتشح نفسه عن إخراج الزكاة ما اعتقاده بوجوبه مع الأسف كثير من المسلمين الآن على هذا النحو هذا مرتكب لكبير من أشنع الكبائر لكنه لا يكفر بذلك لكن إن كان فرداً فإن الحاكم واجب الحاكم أن يقهر الأفراد وأن يأخذ منهم الزكاة لأنها حق الله كما يعني فعل أبو بكر رضي الله عنه في زمان قال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم العناق أنثى المعز يعني صغيرة لقاتلتهم عليه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ومن منعها يعني الزكاة فإن أخذوها وشطر مال فإنه أخذوها وشطر ماله أخذوها هذا الحق ونصف المال عقوبة على يعني منعز عزمت من عزمات ربنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي داود وغير لكن إذا كانوا جماعة وامتنعوا عن أداء الزكاة غير الواحد الواحد الحاكم يقهره عليه لكن إذا كانوا جماعة فإنهم يمتنعون يعني كتلة وقد يكون لهم راية ونحو ذلك حينئذ يقاتلهم الإمام وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم بمن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتردد بعض الصحابة في الأول كعمر مع شدته وشرح الله صدر أبي بكر مع لينه ورفقه وكان أشد من عمر إذا قضيه اللين أو الشدة في يعني الشخصيات المنضبطة ليس مرده إلى الهوى والطبع وإنما يعني هم منضبط بضابط الشريعة لما ظهر لأبي بكر أن هذا هو الحق وأن هذه قضية كبيرة يوشك أن يترتب عليها مصلحة الدين كان من الشدة بحيث يعني فاق شدة عمر رضي الله عنه وأنك مواطن لأبي بكر كان فيها من اللين والرفق والتودد والتلطف خصوصا لما ولي وتحمل المسؤولية كان فيها أيضاً أعجب من يعني رفق كل رفيق على كل حد إذا كانوا جماعة فإن الحاكم يقاتلهم عليها كما فعل أبو بكر مع مانع الزكاة وأخذ هذا من الحديث المشهور مرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا للغاية يعني غاية القتال متى يمتنع ليس بالشهادة فقط والأركاب قامت الصلاة وإيطاء الزكاة قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم مفهوموا أنهم لا تعصم دماؤهم دون أداء الزكاة ولهذا قال إلا بحقها قال أبو بكر هو إجاد العمر في هذه القضية وإن الزكاة من حقهم على كل حال قال كتاب الزكاة ومن المهم في هذا الموطن أن نستحضر يعني فوائد الزكاة والتي منها أنها ركن من أركان الإسلام فلا يتم دين العبد إلا بالزكاة كما لا يتم ولا يكمل إسلامه إلا بالصلاة وكذلك الفروض وفيها من شرح الصدر إن الإنسان إذا قام بما أوجب الله عليه يشعر بالراحة والانشراح ورضى الضمير وفيها من يعني أسباب نزول الخيرات ما هو معلوم وتكفير الخطايا وهي من دلائل صدق الإيمان فإن الإيمان لا يصلح أن يكون دعوة حتى يؤكد الإنسان هذه الدعوة بالعمل والزكاة أيضا تمنع الجرائم المالية لو أن الناس وهذه فائدة مجتمعية لو أن الناس يؤدون الزكاة محتاج أحد إلى أن يسرق ولا إلى أن يعني يتحسد الناس وأن يستعظموا نعمة الله بعضهم على بعض ويكون من ذلك القتل والضرب ونحو ذلك هذا بسبب منع الناس الزكاة وحدوث الطبقية في المجتمع على نحو تجد أناسا يموتون من الشبع وأناسا يموتون من الجوع وكان من الممكن أن يعني يحفظ على هؤلاء حياتهم. يعني يبذل شيئا لا يضره فهذا من أسباب الجرائم الاجتماعية منع الزكاة فوجود الزكاة فيها من معاني التكافل المجتمعي ما يمنع ذلك نهي من نجاة من حر النار تطفئ غضب الرب وتدفع البلاء تربي الإنسان على يعني ترك الشح وتحلي بالأخلاق الفاضلة وأيضا تطفئ ثورة الفقراء والجياع فإن الله سبحانه وتعالى أقام هذا الكون على يعني هذا النظام لو أن الأغنياء يؤدون زكاة أمواله من الفقراء لا الدنيا أخبرهم أن الله أخذ فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء فيكون المجتمع يعني مستقيماً ولا شك أنها من جمل صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء قال وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما هذه شروط أربعة واجبة على كل مسلم فمن أول يعني واجباتها الإسلام والمقصود وجوب الأداء لأن الله تعالى يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا فالكفر مانع من القبول من قبول العبادات لكن ليس معنى هذا أنها لا تجب عليهم تجب عليهم وجوب الخطاب هم مخاطبون بها وتجب عليهم لكن لا يصح أن يؤدوها مع كفرهم ولهذا يعني إذا لم يسلموا فإنهم يعاقبون على الكفر ويعاقبون ايضا على هذه الفروع ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين معلوم أنهم كفر ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ومع التكذيب بيوم الدين وهذا كافي لأنهم يعذبون أيضا على ولم نكن نطعم المسكين على ترك الزكوات ونحوها على كل مسلم حر الحرية أيضا شرط لأن العبد هو نفس مال فكيف يخرج العبد زكاته ماله هو نفس مال وما كان معه من مال فهو ملك لسيده لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ابتع عبدا وله مال فماله للذي باعه من ابتع عبدا يعني من اشترى عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع يقول له أنا أشتري بما معه من مال والحديث في الصحيح ولهذا يشترط أيضا الحرية على كل مسلم الحر ملك نصابا لا بد أن يكون المال بلغ النصاب لا بد أن يكون المال بلغ النصاب ملك نصابا مقصود الملك الملك التام ملكه ملكا تاما لأنه قد يكون الملك غير تام كالعبد مثلا إذا يعني كان مكاتبا ولم يسدد بقية الاقساط فربما لم يستطع ان يسددها فيرجع مملوكا مره اخرى والمستاجر مثلا من اجر بيتا واخذ اجرته والمدة لم تنتهي قد تنفسخ الاجاره فيرجع المال ويعني كذلك حصه المضارب قبل يعني ان يتسلمها اذا هذه اشياء مقصود يعني الملك التام ملك نصابا والنصاب الذي قدره الشرع وسيأتي في أبواب الزكوات ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا شرط أيضا حولان الحول تقدير الحول بالأشهر الهجرية كل معاني الشريعة مرتبطة بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية فلا صحيح أن الإنسان يزكي في شهر مايو ولا في شهر يناير ولا لأن هناك فرقا لأن الشريعة يسألونك عن الأهلة قل هي موقيته للناس والحد التوقيتات الشرعية بالأشهر الهجري يقرز زكاة في محرم في رمضان في جمادة على حسب يعني اكتمال النصاب فالمقصود الحول الهجري ولو نقص النصاب أو المال عن النصاب في أثناء الحول استأنف حولا جديدا واحد عنده مال يبلغ النصاب ثم إنه احتاج إلى بعض النفقات فخرجت فنزل المال عن النصاب كان عنده مئة ألف وقبل أن يحول عليها الحول بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر أنفق منها يعني ثمانية وتسعين ألفا فلم يبقى معه إلا ألف أو ألفان فحسب وجد أن هذا دون النصاب ثم عادت مرة أخرى بعد يعني شهرين أو ثلاثه يبدأ استأنف النصاب يستأنف حولا جديدا من يوم اكتمال النصاب مرة أخرى أما إذا تم الحول حينئذ وجب النصاب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والمقصود أن هذه شروط تجب الزكاة على المسلم على الحر الذي يملك النصاب والملك يكون تاما وأن يحول الحول واضح أنه لم يذكر هنا يعني البلوغ ولا العقل. وهذا الصحيح صحيح إنه لا يشترط البلوغ في الزكاة ولا العقل معنى هذا إن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون ويعني هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن حجت يعني المنيعين قالوا هذا غير مكلف وكما لا تجب عليه الصلاة لا تجب عليه الزكاة هذا صحيح هو غير مكلف لكن الزكاة واجب في ماله خذ من أموالهم صدقة ولم يعني يستثني فلان الزكاة فريضة مالية متعلقة بالمال وليس بالمتمول فهي واجبة حتى في مال الصبي وحتى في مال المجنون لأنها متعلقة بالمال بعموم الأدلة التي يعني تخاطب ما يتعلق بالخذ من أموالهم خبرهم أن الله افترض عليهم صلاة تؤخذ من أغنيائهم ولم يعني يفرق وترد إلى فوق وهذا في الحقيقة لا يخالف قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالله هي أحسن نحن نتعرض لمال اليتيم ونأخذ منه الزكاة وهذا من القربان بالله هي أحسن لأن هذا في تزكية للمال وفي حفظ له وليس هذا من يعني اكله بالباطل قال ولا زكّت في مال حتى يحول عليه الحول وهذا هو الأصل إن الزكاة يشترط لها الحول إلا في أشياء يعني مستثنى كما قال إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح إذا هناك أشياء مستثنى هي خمسة أشياء في الحقيقة تستثنى من اشتراط الحول الأولى الخارج من الأرض فالزكاة الزروع لا يشترط لها الحول وإنما يعني هو ماء نماءه في نفسه دفعة واحدة لهذا قال تعالى وآتُ حقه يوم حصاد غير ال ولذلك بعض الناس يزرع في السنة زرعتين أو أو أكثر كلما حصد فإنه يؤدي حقه يوم حصاد أيضا مما يستثنى من حول المعدن كذلك لأن المعدن كالخارج من الأرض من الثمار كما يخرج من الأرض النباتات يخرج منها المعادن وأيضا الركاز وركاز دفن الجاهلية وسيأت الحديث عنه وركاز أيضا أول ما يخرج لم يشترط له الحول وإنما فيه الخمس كما سياتي أيضا نتاج السائمة وهذا الذي ذكره هنا هو ربح التجاره هو ذكر الخارج من الأرض اللي احنا قسمنا المعادن وركاز و وزروع وذكر كذلك نتاج نماء النصاب من النتاج والربح اللي هي الربع والخط نتاج نتاج السائمة لأن النبي صلى الله كان يبعث السعاء ولا يصف متى ولدت هذه يعني واحد عنده إبل سائمة أو بقر أو غنم فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وستأتي أنصبتها هذه إذا بلغت النصاب ففيها الزكاة كما سياد. طب وأولادها يعد أولادها معه ولم يستفصل ما يقول متى ولدت هذه, هذه الصغيرة ربما يعني ولدت من كذا لا هذا ليس فيه استفصال كذلك ربح التجاره ربح التجارة فرع لاصل التجارة هو داخل يتاجر في النصاب فعند الزكاة يزكي الأصل والارباح لأن الأرباح تابعة زكى الموجود الآن اللي هو الأصل مع الأرباح كما أيضاً نتاج السائمة أولاد البهائم الصغار مع البهائم الكبار هذه أيضاً داخلة. ولهذا يقول لا زكت في مال حتى يحول عليه الحول إلا خارج من الأرض. يعني هذا وأتوحقه يوم حصاده ومثله المعدن والركاز ونماء النصاب من النتاج والربح. نماء النصاب من النتاج يعني البهائم اذا نما نصاب بهيمه الانعام فانه يعد بال يعني بالولادة يعد مع اصل النصاب كذلك الربح عروض التجاره فان حولهما يعني النتاج والربح حول أصلهما يعني هذا الفرع تابع للاصل طبعا هذا لأن فرع تبع الأصل بخلاف المال المستفاد حين يأتي مال هو مال أصل ليس له تبع يعني واحد مثلا له زكاته وأمواله يحسب زكاته ثم كان موظفا فبلغ الستين فأخذ مبلغ اللي بيسموه مكافاه نهاية الخدمة هذا مال أصل ليس تابعا للفرع وبالتالي هذا لا يدخله مع ماله كأصل كفرع له يزكي الجميع وانما هذا له ان يستانف به حولا جديدا يعني هو مثلا بيخرج المال في مثلا في رمضان زكاه الاموال جاء طلع المعاش وافق شهر شعبان فلما ياخذ هذا المال من شهر شعبان وهو يطلع الزكاه رمضان لا ده في نصاب ثاني في شهر شعبان لخاص بهذا المال بيسموه المال المستفاد في اثناء الحول اما جاءه هبه او يعني إرسا أو وقفا أو نحو ذلك هذا لا يجمع إلى ما عنده من الحول بلا خلاف وكذلك بعض الناس يعني راتبه الشهري طبعا مش عندنا يعني بعض الناس راتبه الشهري زيادة عن, عن النفقات ينفق يعني جزءا منه ويدخر جزءا منه فهذه المدخرات التي يعني يدخرونها هذا أيضا من المال المستفاد فلا يلزم أن يضم إلى أصل المال وله أن يستقبل به حولا جديدا لكن ليس على هذا العمل لأنه محتاج يكون عنده 12 يعني في كل شهر عنده وهذا يشق عليه جدا ولهذا العمل أنه وهذا من باب يعني نية الخير في الطاع أن يدخله إن شاء يدخله في أصل يعني زكاة. يعني إذا شق عليه أنه يعمل لكل شهر حول جديد يعني كل شهر يدخل عنده مال جديد يدخره ففي هذه الحالة يخرج ما عنده يوم الزكاة المعتاد هو ومثلا كل ما يأتي رمضان يطلع الزكاة فكل ما جاء رمضان يطلع الزكاة مع أن بعض هذه الأموال التي يدخلها من الراتب ما مضى عليه إلى خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر ثمانية أربعة ثلاثة فإنه في كل شهر يزيد هذا لا اشكال ان يفعل هذا وهذا احسن دائما في الزكاه الحاجه اللي هي في مصلحة الفقير تجوز الحاجه اللي هي بزياده والعكس لا يجوز يعني واحد ممكن يقدم الزكاه يقدمها طب ياخرها لا ما ياخرش لانه لو اخرها يوم دخل فيه يعني خط احمر لكن يقدمها يقدم خذ زكاه السنه دي واطلع زكاه السنه الجايه دي لسه ما جاتش اللي هي لن تجب علي الا السنه لان هذا في الحقيقه يعني مزيد من البذل قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع يعني حصر الأنواع التي تجب فيها الزكاة في أربعة وسماها إجمالا ثم سيأخذها فصلا فصلا على سبيل التفصيل قال السائمة من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هي الإبل والغنم والبقر وفي معنى البقر الجاموس وفي معنى الغنم الغنم يدخل فيها الضأن والمعز وتكون سائمة كما سيأتي معناها اثنين الخارج من الأرض خارج من الأرض يدخل ليشمل زكاة الزروع والمعادن والدكاز ثلاثة الأثمان الأثمان يعني الذهب والفضة وما في معناهما من الأوراق المالية التي نتعامل بها الآن الجنيهات والدولارات والريالات نحو ذلك لأنها أثمان وعروض التجارة هذه الأربعة وسائة تفصيلها وما سوى ذلك فإما أنه لا يجب فيه أصلا أو فيه خلاف مذكور يعني في كتب الفروع الأوسع كالخلاف في زكاة العسل ونحوه هذا المعنى الإجمالي مهم لأن يعطيك يعني إطلالة عامة على المعاني التي تجب فيها الزكاة وفي المقابل يعطيك يعني بيان أن هناك أشياء لا تجب فيها الزكاة مثلا واحد عنده عمارة يسكن فيها حتى لو كانت يعني بالملايين هو عدها للسكنة فليس فيها الزكاة والأثاث الذي فيها غالي جدا لكنه يستعمله والسيارة التي يروح ويذهب بها قد تكون يعني أيضا عالية السعب كل هذه الأشياء استعمالات وهذه الاستعمالات ليس فيها يعني زكاة كذلك الأصول الثابتة في التجارات عنده مصنع فيه مكينات عنده متجر فيه ديكورات ويعني ثلاجات عرض وآلات و... هذه الأشياء كلها ليس فيها زكاة عنده مثلا بعض المزارع الدواجن الأسماك الأرض والمباني وهذا كله ليس فيه زكاة عنده يعني محطة بنزين أو كثير من هذه الأشياء أصول الزكاة في ريعها وليس في الأصل عنده دكاكين يؤجرها أو سيارات يؤجرها أو أبقار يعني يحلبها ويبيع ألبانها هذا كل الأصول هذه ليس فيها زكاه لكن الخارج منها هو الذي فيه الزكاة نعم dan en die zijn er vijf, en er zijn er vijf, en er zijn er vijf, en in de zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde is zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde deze is de والله فيها أسل إختياري خلي دفع ال فيش إختياري هذا تفعل طبعا هذا ليس بالصعوبة ولكن عدم الممارسة بالذات أكثرنا ليس يمارس هذه الأشياء فتحتاج منه إلى نوع تركيز ولهذا إحنا نشرحها ونعطي يعني تمرينا إنك تكتبها عشان تحفظ نعمل كده ورقة فيها أنواع الزكوات فقط في زكاة الأنعام لا أنا اليوم إن شاء الله السبوع القادم يكون معك ورقة تعمل جدول كده تكتب فيه زكاة المجرد أنك تستخرجها وتحطها في جدول وتسطر وخلاص ثبتت في ذهنك باب الزكاة السائمة بدأ بزكاة الأنعام تأسيا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو بكتاب أبي بكر اللي هو في حديث عمرو بن حزم الذي فيه تفصيل الزكوات التي كتبها أبو بكر فيما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت هذا الحديث بالبدأ بزكاة السائمة ولهذا من الأدب قدموا زكاة السائمة وقالوا زكاة السائمة زكاة السائمة يعني من الأنعام طبعا هذا النوع الباب يسمى زكاة السائمة يسمى زكاة الأنعام يسمى زكاة بهيمة الأنعام كل هذا معنى واحد المقصود الزكاة التي تجب في الإبل والبقر والغنم والأنعام تتخذ على أربعة أشياء منها السائمة التي فيها الزكاة وعندنا أنواع ثلاث لا تجب فيها زكاة الأعناق فالأنعام تتخذ إما أن تكون عام سائمة السائمة يعني التي ترعى في الكلى المباح زي جماع الرعاة يأخذ أنعامه السائمة ويمشي بها تعهد موضع القطر تأكل من أرض الله هذه السائمة التي فيها الزكوات المنصوص عليها في هذا البن لكن هناك أنعام معلوفة للانتفاع تعلف لكي ينتفع بها هذه عند الجمهور ليس فيها زكاة خلافا لمالك والصيح قول الجمهور تعلف للانتفاع يعني أنت بت زي الذي يتخذه في بيت الفلاحين الان يعني يتخذ البقره ولا بقرتين ولا لاجل ان ياخذ لبنها ويعني قد يعني يضحي بها او باولادها هذا ليس فيها زكاه لان هو الذي يقوم بعلفها فعلفها يشتريه بخلاف السائمه ولا يتكلف لها ومن الانواع التي تعلف للتجارة واحد عنده مزرعة أبقار أو نحو ذلك ليس فيها زكاة السائمة لكن دي فيها زكاة تانية زكاة عروض التجارة لكن عنده مزرعة التجارة ما مزرعة أبقار أو, أو إبل أو أغنام لا يدخل معنا في هذا الباب وفي نوع رابع من الأنعام العوامل كان زمان هذا مشهور زمان ما كانش في سيارات ولا حاجة فكان الواحد بيكون عنده بعض الـ الـ الـ الإبل يؤجرها لمواصلات الناس يركبونها أو ينقلون عليها كما ذكر الله تعالى وتحمل أسخالكم إلى بلد لم تكونوا بالغ إلا بشق الأنفس فهذه ليس فيها زكاة السائمة هنا لكن ممكن في الريع الذي يخرج منها يكون الزكاة إذا أخرجت مالا فالمال في أجرتها إذن تحصل من هذا أن الأنعام تتخذ على أربعة أقسام منها قسم واحد الذي نعنيه معنا أما التي تعلف للانتفاع ليس فيها زكاة مطلقا والتي تعلف التجارة فيها عروض التجارة والتي تتخذ عوامل ففي يعني حصتها وأجرتها الزكاة من نوع آخر ولا تجب الزكاة في غير بهيمة الأعشاب الثلاث على واحد مثلا عنده أرنب مثلا مش في كل أرنب كذا ممن هش جدول معين ولا ولا دجاج ولا ولا ولا غزال ولا زكاة بهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام اللي هي من الثلاثة الأصناف المعروفة إلا ما أعدها للتجارة أي واحدة تجر في أي حاجة تجر بقى في دجاج في أرانب في أي حاجة هذا يعني يأخذ باب زكاة عروض التجارة وسياتي قال وهي الراعية يعني السائمة بمعنى الراعية الراعية يعني ترعى الكلأ المباح الذي ينبط بفعل الله أكثر الحول. أكثر الحول والاعتبار بكونها أحيانا لا يجد فيضطر أن يعلفها شهرا ولا شهرين في السنة هذا لا يخدش الأصل الأصل هو يمشي بها في أرض الله فترعى من الكلى المباح لكن إذا كان يعلفها غالب السنة على نفقته تخرج من هذا الباب أنها لا تعد سائما قال وهي ثلاثة أنواع ومعلوم من الذي عنده يعني أعداد كثيرة من هذا النوع إنما يعني لا تصح له إلا إذا كانت سائمة ولهذا يأخذها ويمشي في البر حتى تأكل من رزق الله أحدها الإبل كل إبل يعني أشرف هذه الثلاثة وأغلاها يعني ثمنا وأعلاها قيمة أحدها الإبل طبعا اشتراط السوء مأخوذ من الحديث لأن في حديث أبوك قال الإبل في سائمتها يعني دل هذا على إخراج غير السائمة أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاه يبقى أول شيء واحد عنده ناقة يرعاها سائمة ليس فيها الزكاة اثنين تلاتة اربعة ليس فيها الزكاة خمسة أول النصاب زكاة الإبل خمس فإذا بلغت خمسا فيها شاه وفي العشر شاتان لما تزيد عن الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ورده في يسموه وقص يعني ما بين النصابين مما لا يحسب وفي العشر شاتين وفي خمسة عشرة ثلاثة شياه وفي العشرين أربعة شياه ببه في كل خمسة شاه <تصفيق> إلى خمسين وعشرين ففيها بنت مخاط أول ما توصل الخمسة وعشرين ينتقل من الفرع إلى الأصل الإبل يخرج منها إبل ففي الخمسة وعشرين بنت مخاط وهي يعني أنثى الإبل قال بنت في الإبل تخرج الإناث والإناث أغلى من الذكور. أنثى الإبل إذا يعني بلغت سنة ودخلت في الثانية لكأنه امها صارت ماخضا يعني حاملا إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لابون هنا في عندنا حاجة اسمها الجبر ليس عنده بنت مخاض اللي هي سنة ودخلها في الثانية ممكن يعطي ذكر ابن لبون. سنتين وداخل في الثالث وليس هناك جبر في غير هذا الموطن إنه مكان البنت مخاض ابن لبون نفس قيمتها وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين يعني من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين بنت مخاض أول ما توصل ستة وثلاثين ففيها بنت لبون أنثى الإبل التي لها سنتان ودخلها في الثالثة بسموها بنت لابون لأن يعني أمها بتكون بدأت ترضع إلى يعني 45 فيها بنت لابون إذا بلغت 46 دخلنا شريحة تانية وهي الحقة والحقة ثلاث سنوات ويسموها حقة يعني استحقت أن يطرقها الفحل 46 يعطي حقة إلى أن تصل 60 حقة أيضا أول مجزي عن 60 من 61 وستين يعطي الجزعه اللي هي يعني تمت أربع سنوات بعد ما من واحد وستين إلى خمسة وسبعين يبقى في الجزعه من 76 وسبعين إلى تسعين يعطي اثنين بنت لبؤل اثنين بنت لبون إلى أن تزيد عن تسعين يدخل فيه يعني حقتين إلى 120 وعشرين حقتان إلى 120 كل هذا بالإجماع وليس فيه يعني خلاف من 121 واحد وعشرين وعشرين يبقى عليه ثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون ثم يمشي بنفس الطريقة كل يعني أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة يبقى لو تصورت هنوصل مثلا 130 وثلاثين يبقى حقة اللي فيها خمسين ومع المية وثلاثين 80 يبقى ثمانين يبقى اثنين بنت لبون طب 140 140 يبقى حقتان خمسين وخمسين وبنت لبون طب 150 يبقى الاسم على الثلاثة يبقى ثلاث يعني حقق طب 160 يبقى الاسم على الاربع يبقى اربع بنات لبون طب 170 تقسم بقى وتستلف واحد من اللي جنبها شوف كل خمسين وكل أربعين لحد ان يوصلوا الامتين يبقى الاسم على الاربع وعالخمسة فممكن تعطي اربع حقق وممكن تعطي خمس بنات لبون لكن لاحظ كل الكرن ده في الزكا ما ينفعش معنا إن الزكاة في الإبل أقلها الثاني والثاني لديه خمس سنوات أما بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجزعة اللي هي سنة واثنين وثلاثة أربعة في الزكاة لا تقبل إلا أن تكون ثانيا والثاني لها خمس سنوات طبعا في الإبل أما البقر ممكن سنتين كما سيأتي إذن يشترط في زكاة الأنعام ثلاثة شروط تبلغ النصاب الذي يذكر معنا وحول عليها الحاول الهجري وأن تكون سائمة يعني غير معلوفة وعلم ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي ذكره الشارح والذي فيه يعني تفصيل النصاب إلى 120 ليس هناك خلاف بين أهل العلم كان وقع خلاف يسيد بعد 120 عندما الأحناف إذا زادت عن 120 يستأنف يستأنف الفريضة يعني يرجع يعمل في كل خمس شاه ثم بعد هذا وهذا الكلام يعني له حديث ضعيف وغير معمول به الصحيح المذهب ومذهب الشافعي إنه من 121 إلى 129 فيه ثلاث بنات لبون ثم بعد هذا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فتخضع للعملية الحسابية التي لا يختلف فيها المام مالك يعني قال لما إذا وصلوا 120 يبدأ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة كأنه أرادا يجمع بين الأسهرين والصحيح مذهب والشافعين قال إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت وفي كل 40 بنت لبون <تصفيق> حضرتك طبعا هتحفظ الأسنان أيه معنى بنت مخاض سنة لأن ما حملت فيها من المخاض بنت لبون سنتين لأن امها هتبدأ يعني ترضع ولدت غيرها فلما ولدت غيرها تبقى ذات لبن الحقة ثلاث سنوات لانها استحقت الفحل تسمى طروقه الفحل الجذعه لها أربع سنين يعني الجزعة يعني الشاب، لكن الثانية من الابل هي التي لها خمس سنوات والتي يكون فيها الأضحية. قال فاجتمع الفردان يعني في مئتين، لأن مئتين يصح أن يتخرج أربعة حقار، واحدة بخمسين، وخمس بنات لبون الواحدة طيب ولما يجتمع الفردان أربعين أو خمسين، مين اللي قرر اللي بيذكى لأن هو الغارم. مش اللي بيجمع الزكاة لا انا عايز 5 انا اللي أعطيك ما من حق ان انا اطلع اربع حقاق او خمس بنات لبون فانا اللي انا الغارم فانا الذي يعني اختار فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون من وجبت عليهم سن فلم يجدها أخ زائدا منها ومعها شتان لا من وجبت عليه سن فلم يجدها مش بس يعني هذه الأسنان واحد وجبت عليه بنت مخاض أو بنت لابود أو حقطة أو جزعة هذه أسنان طبعا الخبراء يعرفونه وصاحب الأشياء هذه يعرفه فإذا وجبت عليه سن لم يجدها وجب عليه بنت مخاض فلم يجد إلا بنت لابون ماذا يفعل أو العكس ومن وجب عليه سن فلم يجدها أخرج أدلا منها ومعها شتان أو عشرونة قمة وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شتان أو عشرينة قمة نعم قال من وجبت عليه سن فلم يجدها يعني يأتي المصدق اللي هو الساعي اللي هو المندوب الذي يرسله بيت المال من قبل الحاكم ليجمع على الناس زكواتهم فأخذ عد الإبل فوجدها مثلا خمسة وعشرين قال والله خمسة وعشرين فيها بنت مخاض هات بنت مخاض قال والله الإبل كلها عندي كبيرة ليس فيها بنت مخاض ما عندي إلا بنت لبون وهذه أعلى منها هذه لم يكون الزكاة أكثر من هذا هذا المقصود ماذا يفعل أخرج الأدنى أو الأعلى إن كان عنده يعني الأعلى يخرج الأدنى ويدفع مع الأدنى الفرق يدفع شاتين أو يدفع عشرين درهما وإن كان عنده ليس عنده إلا يعني الأعلى أخرج الأعلى أكثر من مطلوب منه والمصدق هو الذي يعطيه شاتين أو عشرين درهما هذا يسمونه الجبران يعني يجبر الـ الـ الـ النقص أو وليس جبران الا في الابل ليس في غير الابل جبران إن هذه والشرع لم يذكر الجبران إلا في الإبل. كما إنه لم يذكر يعني البدل بنت أنثى، ابن لبون ذكر إلا في هذا الموطن نحن نلتزم بما جاء لأن السنة لم ترد بالجبران هنا إلا في الإبل. طيب مسألة العشرون درهما أو الشاتين شاتين أو عشرين درهما لأن الشاتين كانت تساوي عشرين درهما في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا هل هذا تقويم أو تعيين هل هذا تقويم أو تعيين الخلاف بين أهل العلم صح انه تقويم وإن كان يعني عند الشافعي وأحمد إن التقدير بشاتين أو عشرين درهما أمر تعبودي لقطع النزاع وعند أبي حنيف يرجع إلى القيمة والصحيح رجوعه إلى القيمة أعتقد إحنا كده انتهينا ممكن نقف عند البقر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وهم